بم الرزق أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتوا من فضله والعالكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقائمة تفكرون قل للذين آمنوا يوفوا للذين لا يرجون أيام الله ليتزقّم بما كانوا يكسبون من عمل الصالح فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون می‌خواهم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 نائل من انهم الا يموننون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اُتُبْ بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ, ولكن أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يومئذ يخسر كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم الزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تطلع فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا حق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما نكن من ناصر لَهِمْ لَهُمْ بَيْنَهُمْ وَلَهُمْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ الْمَقْعُودِ وَلَهُمْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ الْمَقْعُودِ وَلَهُمْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ الْمَقْعُودِ وَلَهُمْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ الْمَقْعُودِ وَلَهُمْ مِنْ عَذَابِ في الْمَقْعُودِ وَلَهُمْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ